كُرُون وَإِن تَعُدّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا ثَأْثَمٌ